ف ض ي ل ة القارب الشيخ محمد ابو بكر ا ل س ع ي ي القارب بجمهوريه م ص العربيه فليتفضل مشكورا Amen. m e r r One m a n فقل اني انا من نزير ا ل م ب ي ن ك م و ن دعائنا طول الله م و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه و ن و ا قد افعلوا م ن و ا قد ا ف ع ل ت ك و ن َ ا ق ع ل ا ما ك و ن َ ا ق ع ل و ما ت ك ن و ا ل و ما و ن ا ل و ا ما ت ك َ ن و ا و ا ا ن و ا ل ْ ما ت ك و ن ع ل و ا و ن و ل و ا وقل إ ن ي أ ن ا ا ل ذ ي س ا ن السيئ المبين Down the line. 「私は私を愛することはできません」<スープ><スープ> love, love, l o v love, love, e love. ل ك موسيقى 「みんなであったら」 ファン Thank、yeah. you.、Yeah. ا ب ح م الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> يوم ت و د ل الارض وغير الارض وسماواته وبرزوا لله واحد وعلي واحد خطب منه الاسلام اشكى سويا مع معظم المعرفات م ع ا ي ه العائله بالمال م ع ق ا ر ب السعوديه العرب والعالم العذابي والتكبد الظهر الشيخ محمود ابو الوطن القاعدى تطلللت لعلك ع ر م ع ل س و ر ا د ا ر ة الحديث عن ابن ل المقيم ا ر الشغراوي الجواري م غرشة م ن المدينه ح ح د ث ة ا ل و شغرهم ا ا ورحم ل ل و موتاكم ا ا والسلام الله ن للبرجة والبحث